ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصولهم وظنوا أنه مانعتهم حصولهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسب وقد ففي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن تتبى الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاء وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ, الله شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا بَطَأْتُمْ مِنَ اللِّيَةِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى فاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء على وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَرْنِيَانِ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فلتوهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون, يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويأكرون على أنفسهم ولو كان بينهم خصاصة وما يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون.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 من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحداً أبداً، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون ولئن صرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفصرون لا يفصرون جميعا إلا في قرى حصلت أو من وراء جدر بسوء بينهم شديد تحسبوا جميعا وقلوبهم شدة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كما في الذين يَرِنْ مِنْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ نيم فكان عاقبتهما واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسا مفسدا أولئك هم الفاسقون لا يسوين أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة قلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متفضعا خاشعا متفضعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمزان نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا